فما كان دعوهم إدجاه بأسنا إلا أن قالوا إلا إِلَّا أن قالوا إن كنا ظالمين بل نسألنا الذين أرسل إليهم ولنسألنا المرسلين بل نقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فمن ثقلت موازينه فأولئكهم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم خسرو أنفسهم بما كانوا بآياتنا يضلون ولقد مكنناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايشا قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملاك اسجدوا لآدم فسجدوا فسجدوا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 وعن أي وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذؤوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملا أن جهنم لأملا أن جهنم منكم أجمعين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 وناداهما ربهما ألم أنهكما ألم أنهكما أعطيلكم الشجرة وأقللكما وأقللكما إن الشيطان لكم عدو مبين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 كما أخرج أبويه من الجنة يزع عنهما لباسهما يزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما إنه يراكم هو وقابيله من حيث لا ترونهم إن جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون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 قل أمر ربي بالقسق وأقيموا جوهركم عذدا كل مسجد ودعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدا وفريقا حق عليهم الضلال إنه متخذ الشياطين أولياء من دون الله من دون الله ويحسبون أنهم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 يقصون عليكم آياتي فمن التقا وأصلح فلا خوف عليهم فلا خوف عليهم وراهم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون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 حتى إذا دارت فيها جميعاً قالت أخرىهم لأولاهم ربنا ربنا هؤلاء إذا ظلوا فآتهم فآتهم عذاب ضعف من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون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 ويبلغونها عوجو وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف جالون يعرفون كلب سماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون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 ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا أن أفيضوا علينا من الماء أو من رزقهم الله قالوا إن الله حرم هنا على الكافرين الذين اتخذوا دينهم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 ولقد جئناه بكتاب فصلناه على علمه دو ورحمة دو ورحمة لقوم يؤمنون هل ينذرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسواه من قبل قد جاء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 حَتَّى إِذَا أَقَلَّت سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لبلد, لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ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 أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أو عجبتم أيجاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم على رجل منكم ليذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون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 أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه انا لنراك في سفاهة انا لنراك في سفهه واننا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفهه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 سميتهمها أنتم وأباؤكم سميتمها أنتم وأباؤكم ما نزل الله ما نزل الله بها من سلطان فاتظروا إني معكم من المتضرين فأنجيناه والذين معه برحمه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 هذه ناقة الله لكم آية فذرها تأكل فذرها تأكل في أرض الله ولا وَلَا بسوء ولا تمسها فَيَأْخُذَكُمْ فيأخذكم عذاب أليم وذكرو إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوءكم في الأرض وَبَوَّأْكُم فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُو لِهَا قُصُوراً وَتَنْحِطُونَ الْجِبَالَ وَتَنْحِطُونَ الْجِبَالَ بُيُوتاً فَذَكُرُوا أَلاَّ اللَّهِ وَلَا تَعْسَفْ فِي الْأَرْضِ مُخْسِدِينَ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ أَسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ أَسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ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 إنكم لا الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجهم قالوا أخرجهم من قريتكم إنهم أناس يتقررون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 فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لا نخرجنك يا شعيب لا نخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أول تعودن في ملتنا. قال أولو كنا كريهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في مللكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أيشاء الله إلا أيشاء الله ربنا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 إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء إلى علهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا وقالوا قدم الساءان الضراء والسراء فأخذناهم, فأخذناهم بغتَتهم وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرآن آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناه بما كانوا يكسبون افا امنا اهل القرى ان ياتيهن باسنا بياتا ان ياتيهن باسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى ان ياتيهن باسنا ضحا وهم يلعبون افا امنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يهدل للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو, نشاء أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون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 إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطع أن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلب ثم لأصلب أنكم أجمعين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 وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ليفسدوا في الارض ويذرك وآلهتك قال سنقتل ابناءهم ونستحي نساءهم واننا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا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 ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لانك شفك عنا الرجس لانك شفت عنا الرجس عن لنؤمنا لك ولنرسل لنا معك بني إسرائيل فَرَمَا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلِهِمْ بَالِغُوهُ هُمْ بَالِغُوهُ إِلَٰهِهِمْ يَنكُتُونَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ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 نَ هَؤُلَاءِ مَتَّبَعُونَ مَا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ قَالَ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ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 وواعدنا موسى 30 ليلة واتممناها بعشر فتمم ميقات ربه فتمم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي واصلح واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين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 فَلَمَّا تَجَلَّ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّ وَخَرَّ مُوسَى صَعِقَ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إلَيْكَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إلَيْكَ وَأَنَا أَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ قَالَ يَا مُوسَى إِنِّي صَطَفْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِ وَبِكَنَامِ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 من ربهم وذلّه وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المُفْتَرِينَ والذين عمّلوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك إن ربك من بعدها لغفور رحيم لما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة وفي نسختها هدوء ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال قال ربي لو شئت أهلكتهم من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 الذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمية الذي يجدونه مكتوبا عندهم مكتوبا عيدهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف يأمره بالمعروف وينهأهم عن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 فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمته يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم ثنتي عشرة أسباب أممًا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 وَالسَّلْوَامُ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَقْسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ سَكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شَئْتُمْ وقولوا حطة ودخل الباب سجدا نغفر لكم خطيئةكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء من السماء بما كانوا يظلمون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 وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لَنَتَعَظَّنَّ قَوْمًا لَّٰهُم مُّهْلِكُهُمْ ۖ اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۚ قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ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 اراده خاسئين واذ تادن ربك ليبعثن عليهم الى يوم القيامه الى يوم القيامه من يسومهم سوء العذاب ان ربك لسريع العقاب وَإِن نه لغفور رحيم وقطعناهم في الأرض أمم منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون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 وإذن تقون الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما أتيناكم بقوة وذكروا ما فيه وذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم دريئتهم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 أو تقولون إنما أشرك آباؤنا من قبل من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون وتلو عليهم النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبعه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلث أو تتركه يل هذ ذلك مثل القوم الذين كذبوا باياتنا ذلك مثل القوم الذين كذبوا باياتنا فقصص الخصص لعلهم يتفكرون سا مَثَلًا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسِهِمْ وَأَنفُسُهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْقَاسِرُونَ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بلهم أضل أولئك هم الغافلون.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 والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم وأملي لهم إن كيدمت أَو لَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِن جنه إن هو إلا نذير مبين أو لم يظهر في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وما خلق الله من شيء وأنعس أي يكون قد قتر بأجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون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 قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب مِنَ من الخير وما مسني سوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها وجعل منها زوجها ليسكن إليها. فَلَمَّا تَغْشَى هَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَوَتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَ اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتِيْتَنَا صَالِحًا لَئِنْ آتِيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا أَتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاء وَجَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِي مَا